حبك مولاي يدو يدنا حبك مولاي, يد حبك مولاي يد يا رب القادر يا غالي يا الغالي يا الحسن روحي بك وقلبي نبض وانت حبك يدك ويا دقعك بدمايه ويا دقعك بدمايه وجهك القران واضح كل جزء من وجهكاية يعني لي حبك توصل لي الاعلى غايات الهدايه على غايه الهدايه يا تاج الرواس جوكنا واس يا تاج الرواس جوكناش يا النور اكزاير يا الغالي يا الغالي حبك مولاي يجرو يدناي حبك مولاي يجرو يدناي يا ضاب القاضي يا الغالي يا الغالي يا الحسن اللي قلبي نظرك زي نب حب الكوكب بالرابع اشراق ونور سمايا اشراق انت نبراس الحقيقه وللي اسمها غايه اذا من حق الجباهي حبك واعلن هوايه حبك واعلن هوايه يا بحر الجود اهدي كرود يا بحر الجود اهدي كرود يا طيبك باهر يا الغالي يا الغالي حبك مولاي يجرو يدناي حبك مولاي يجرو يدناي يا رب القادر يا الغالي يا الغالي مولدك فرحه محمد يا سترم فان لا لايا والخلايخه جه نوريك ونحينه كلها الجلالايا ونحينه كلها الجلالايا والقمر ما ينشاف حسنك اعلى من طاح الجمالايا وراك الرحمن تكشيه عند ربيه الرساله عند ربيه من الضياع من الضياع يا yijru yadna hay hobak mawlay yijru yadna ya rab al ya ghali ya ghali الحسان ابعد سلامي للبقيع وارض طيبه مثل ما ابعد سلامك المني قبل الحبيبة وانتظرك يظهر ظهر امام المهدي من مركز مغيبه ويرجع يعمر مقامك والمحب ياخذ نصيبه وبذاك اليوم تنزال الهموم و الضائق اليوم مليون تنزال الهموم من قلب الصابر يا الغالي يا الغالي حبك مولاي يجرو يدنا حبك مولاي يجرو يدنا يا رب الصابر يا الغالي a oh